فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يهدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بَلٰى اِن تَصْبِروا وَتَتَّقوا وَيٰتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُم يُمْدِدْكُم رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ